قَالَ إِنَّ حَرِيقَ النَّارِ عَلَى مِنْهُمْ لَآمِنِينَ إِنَّ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِّأَثِيمٍ أَبْلاً فَمَنِ الَّذِي يُرْزَقُ مِنَ اللَّهِ This يوم ترى لهم تتر وما علينا الا الفناء <تصفيق> لا طاوين عنل في ما من نخيل واعلى منه من ومن يُمَغَبُ لَا We're Well, I'm not I'm what you're doing Let me get back. Aztán kibillent, kinti a szemtest, a háta. No. no. أن أملك على من الشجر الأخوار مرعا